إِن تُبَدِّلْكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيلًا يُنَزّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِيلًا يُنَزّلُ الْقُرْآنُ تُبَدِّلْكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ